Walwa hum khanu samihna wa atahna wa isma' wa anvurna lakana khayra lahum wa aqwa' وَمَن لَّكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قليلا.